ستة، استمع للحوار وأعده ثم قرأه واكتبه في دفترك أيام العيد يا طلابي، كم عيداً في الإسلام؟ في الإسلام عيدان، وهما عيد الفطر وعيد الأطحى أحسنت يا كمال، ومتى عيد الفطر؟ عيد الفطر في شهر شوال أحسنت يا عدنان، وكم يوماً يستغرق عيد الفطر؟ يستغرق عيد الفطر ثلاثة أيام ومتى عيد الأضحى يا صالحة؟ عيد الأضحى في شهر ذي الحجة أحسنت يا صالحة، وكم يوماً يستغرق عيد الأضحى؟ يستغرق عيد الأضحى أربعة أيام أحسنت يا علي، وماذا نفعل أيام العيد؟ نلبس الملابس العيدية في صباح العيد ونصلي صلاة العيد في المسجد ونقبل أيدي الكبار ونزور أقاربنا وأصدقائنا أحسنتم يا طلابي